جنسية المسلم وعقيدته جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج يوم جاءها بتصور جديد لحقيقة القيم والاعتبارات ولحقيقة الجهة التي تتلقى منها هذه القيم وهذه الاعتبارات جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة التي يتلقى منها مواجينه وقيمه كما تلقى منها وجوده وحياته والتي يرجع إليها بروابطه ووشائجه كما أنه من إرادتها صدر وإليها يعود جاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الناس في الله فإذا انبتت هذه الوشيجه فلا صلة ولا مودة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وإن هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد وأحزابا أخرى كلها للشيطان وللطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن قيد الشيطان كان ضعيفا وأن هناك طريقا واحدا يصل إلى الله وكل طريق آخر لا يؤدي إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هناك نظاما واحدا هو النظام الإسلامي وما عداه من النظم فهو جاهلية حتى الجاهليه الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وان هناك شريعة واحدة هي شريعة الله وما عداها فهو هوى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وأن هناك حقا واحدا لا يتعدد وما عداه فهو الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون وأن هناك دارا واحدة هي دار الإسلام تلك التي تقوم فيها الدوله المسلمه فتهيمن عليها شريعة الله وتقام فيها حدوده ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضا وما عداها فهو دار حرب علاقة المسلم بها إما القتال وإما المهادن على عهد أمان ولكنها ليست دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم بهذه النصاعة الكاملة وبهذا الجزم القاطع جاء الإسلام جاء ليرفع الإنسان ويخلصه من وشائج الأرض والطين ومن وشائج اللحم والدم وهي من وشائج الأرض والطين فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله، فتقوم الروابط بينه وبين سكانه على أساس ارتباط الله، ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التي تجعله عضوا في الأمة المسلمة في دار الإسلام، ولا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبثق من العقيدة في الله، فتصل الوشيجه بينه وبين أهله في الله. ليست قرابه المسلم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 ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف مع اختلاف العقيدة ما لم يقفا في الصف المعادي للجبهة المسلمة فعندئذ لا صله ولا مصاحبة وعبد الله ابن عبد الله ابن ابي يعطينا المثل في جلال روى ابن جرير بسنده عن ابن زياد قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن أبي قال ألا ترى ما يقول أبوك قال ما يقول أبي بأبي أنت وأمي قال يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال فقد صدق والله يا رسول الله أنت والله الأعز وهو الاذل اما والله لقد قدمت المدينه يا رسول الله والله وان اهل يثرب ليعلمون ما بها احد ابر بوالده مني ولئن كان يرضي الله ورسوله ان اتيهما براسه لاتيهما به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فلما قدموا المدينه قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على بابها بالسيف قال أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأبل؟ أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يأويك ظلها ولا تأويه أبدا إلا بإذن من الله ورسوله فقال يا للخزرج ابني يمنعني بيتي يا للخزرج ابني يمنعني بيتي فقال الله لا يأويه ابدا الا باذن منه فاجتمع اليه رجال فكلموه فقال والله لا يدخلن الا باذن من الله ورسوله فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال اذهبوا اليه قولوا له خله ومسكنه. فأتوه فقال أما إذ جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم فإذا عقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم إخوة ولو لم يجمعهم نسب ولا صهر، إنما المؤمنون إخوة على سبيل القصر والتوكيد إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وهي ولاية تتجاوز الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة وتربط أول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأولها برباط الحب والموده والولاء والتعاطف المكين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 قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الا تسألن ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن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 ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ويعتزل إبراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الإصرار على الضلال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 حتى تؤمنوا بالله وحده والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم ليخلصوا لله بدينهم ويفروا إلى ربهم بعقيدتهم حين عز عليهم أن يجدوا لها مكانا في الوطن والأهل والعشيرة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربط على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اضغم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما حين تفترق العقيدة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلان النار مع الداخلين فامرأة فرعون على الضفة الاخرى فضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائج والروابط وشيجة الأبوة في قصة نوح ووشيجة البنوة والوطن في قصة إبراهيم ووشيجة الأهل والعشير والوطن جميعا في قصة أصحاب الكهف ورابطة الزوجية في قصص امراتي نوح ولوط أمرأة فرعون وهكذا يمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج حتى تجيء الأمة الوسط فتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب فتمضي على النهج الرباني للأمة المؤمنة وتفترق العشيرة الواحدة ويفترق البيت الواحد حين تفترق العقيدة وحيث تنبث الوشيجه الأولى ويقول الله سبحانه في صفة المؤمنين في قوله الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفتحون وحين بدت وشيجة القرابة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عمه أبي لهب وابن عمه عمرو بن هشام أبو جهل وحين قاتل المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر حينئذ اتصلت وشيجة العقيدة بين المهاجرين والأنصار فإذا هم أهل وإخوة اتصلت الوشيجة بين المسلمين العرب وإخوانهم سعيد الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وتوارت عصبية القبيلة وعصبية الجنس وعصبية الأرض فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنه فقال لهم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية فانتهى أمر هذا النثم نثم عصبية النسب وماتت هذه النعرة نعرة الجنس واختفت تلك اللوثة لوفة القوم واستروح البشر أرجى الآفاق العليا بعيدا عن نتن اللحم والدم ولوفة الصين والأرض منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض إنما عاد وطنه هو دار الإسلام الدار التي تسيطر عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدها الدار التي يأوي إليها ويدافع عنها ويستشهد لحمايتها ومد رقعتها وهي دار الإسلام لكل من يدين بالإسلام عقيدة ويرتضي شريعته شريعة وكذلك لكل من يرتضي شريعة الإسلام نظاما ولو لم يكن مسلما كأصحاب الديانات الكتابية الذين يعيشون في دار الإسلام والأرض التي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي دار الحرب بالقياس إلى المسلم وإلى الذمي المعاهد كذلك يحاربها المسلم ولو كان فيها مولده وفيها قرابته من النسب وصهره وفيها أمواله ومنافعه وكذلك حارب محمد صلى الله عليه وسلم مكة وهي مسقط رأسه وفيها عشيرته وأهله وفيها داره ودور أصحابه وأموالهم التي تركوها فلم تصبح دار إسلام له ولأمته إلا حين دانت للإسلام وطبقت فيها شريعته هذا هو الإسلام هذا هو وحده فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ولا ميلادا في أرض عليها لا فتة اسلاميه إسلامية وعنوان إسلامي ولا وراثة لمولد في بيت ابواه مسلمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو وحده الإسلام وهذه هي وحدها دار الإسلام لا الأرض ولا الجنس ولا النسب ولا الصهر ولا القبيله ولا العشيره لقد أطلق الإسلام البشر من اللصوق بالطين ليتطلعوا إلى السماء وعطلقهم من قيد الدم قيد البهيمة ليرتفعوا في عليين وطن المسلم الذي يحن إليه ويدفع عنه ليس قطعة أرض وجنسيه المسلم التي يعرف بها ليست جنسية حكم وعشيره المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم وراية المسلم التي يعتز بها ويستشهد تحتها ليست راية قوم وانتصار المسلم الذي يهفو إليه ويشكر الله عليه ليس غلبة جيش إنما هو كما قال الله عنه إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا إنه النصر تحت راية العقيدة، دون سائر الرايات، والجهاد لنصرة دين الله وشريعته لا لأي هدف من الأهداف. والزيادة عن دار الإسلام بشروطها تلك لا أي كدار. والتجرد بعد هذا كله لله. لا لمغنم ولا لسمعه ولا حمية لأرض أو قوم أو دود عن أهل أو ولد إلا لحمايتهم من الفتنة عن دين الله عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذا وحده تكون الشهادة لا في أي حرب لأي هدف غير هذا الهدف الواحد لله. وكل أرض تحارب المسلم في عقيدته وتصده عن دينه وتعطل عمل شريعته فهي دار حرب ولو كان فيها أهله وعشيرته. وقومه وماله وتجارته وكل أرض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شريعته فهي دار إسلام ولو لم يكن له فيها أهل ولا عتيرة ولا قوم ولا تجارة الوطن دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من الله هذا هو معنى الوطن اللائق بالإنتان والجنسية عقيدة ومنهاج حياة وهذه هي الآسرة اللائقة بالآدميين. إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والأرض عصبية صغيرة متخلفة، عصبية جاهلية عرفتها البشريات في فترات انحطاطها الروحي، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم منتفه بهذا الوصف الذي يفوق منه التقزز والاشمئزاز فعل يهود انهم شعب الله المختار بجنسهم وقومهم رد الله عليهم هذه الدعوة ورب ميزان القيم إلى الإيمان وحده على توالي الأجيال وتغاير الأقوام والأجناس والأوطان وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين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 فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون فأما شعب الله المختار حقا فهو الأمة المسلمة التي تستضل براية الله على اختلاف ما بينها من الأجناس والأقوام والألوان والأوطان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأمة التي يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وإخوانهم الكرام والتي تتوالى أجيالها على هذا النسق الرائع الجنسية فيها هي العقيده والوطن فيها هو دار الإسلام والحاكم فيها هو الله والدستور فيها هو القرآن هذا التصور الرفيع للدار وللجنسيه وللقرابه هو الذي ينبغي أن يسيطر على قلوب أصحاب الدعوة إلى الله والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به أوشاج التصورات الجاهليه الدخيلة ولا تتسرب إليه صور الشرك الخفيه الشرك بالأرض والشرك بالجنس والشرك بالقوم والشرك بالنسب والشرك بالمنافع الصغيرة القريبة تلك التي يجمعها الله سبحانه في آية واحدة فيضعها في كفة ويضع الإيمان ومقتضياته في كفة أخرى فيدع للناس الخيار قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة إلى الله تلك الشكوك السطحية في حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام وفي صفة دار الحرب ودار الإسلام فمن هنا يؤتى الكثير منهم في تصوراته ويقينه إنه لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلام ولا تقوم فيها شريعته ولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه وليس وراء الإيمان إلا الكفر وليس دون الإسلام إلا الجاهلية وليس بعد الحق إلا الضلال